وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وعبي لتأتينكم لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم اثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم, إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما قلبه من السماء والارض ان شانا اختف بهم الارض او نسقط عليهم كفه من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داوود منا فضلا يا لَنَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِذِ الذَّوْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَسْنَا نَرِيحَ غُدُوَّهَا جَهَهُ وَرَوَاحَهَا جَهَهُ وأسلنا, وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْبِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يزغ مِنْهُمْ عن أمرنا نزقه من يعملون له ما يشاب من محارب وتماثيل وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الواسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته لما خُلِقَ بَيْنَكِ الْبِلْدَنُ أَلَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبثوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ شَانَ لِسَبِيلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ لَعَيْتُنِ قريب ذلك جزئناه بما كفوا النجاز إلا الكفوف وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركتنا فيها قرى ظاهرة قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير فيها ليالي من آمنين. تقول ربنا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 بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات, مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من جرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض خذلناه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 قل أروني الذين ألحقتم به تركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا, بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقين. قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عين دربهم يودع بعضهم إلى بعضهم القول القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار يستامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا, إلا قال مترفوها إنا بما أرتلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا هم فان من آمن وعمل صالحا وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضئف بما عملوا وهم في الغرفات امنون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 بعضكم لِبَعْضٍ نفع ولا ضر ونقول ونقول للذين ظلموا جنفوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتها مَا قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا انكم مفتوى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا, وما أرسلنا من وكذب الذين وَكَذَّبَ الَّذِينَ وما قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَرَ مَا رسلي فَكَذَّبُوا فَكَذَّبُوا رُسُلِي قل كَانَ نَكِيلٌ قُل إِنَّمَا بواحدة أن تقوموا لله أَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى بصاحبكم وَفُرَادَى ثُمَّ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أدري فهو لكم من أدري إلا على الله إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ البعض وإن اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له اتنعوت من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين مَا يشتهون كما فعل بأسياعهم من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مديد